ما الشيء ما بش يعني ما أنه ولا ابد من البدايه ابتدعها يعني هذا الابتداء أن يوجد الشيء ابتداء. الحمد ابتداء. الحمد لله الذي الذي أش... السماوات هذا بيقولهم كذا الذي يستحق الحمد ويستحق الشهر ويستحق العبادة. هو ذي السماوات والارض يعني ينبهنا الله نحن ناكل نقول كذا الحمد لله احنا نحمد الله لان كذا وكان في يعني يعني يرد على المشركين هذ الله هذ ما سوى لهم نعم لان فطر السماوات والارض فالحين الحين نقول الحمد هنا فطر الحمد لله ما يعني كان الحمد لله بس وذي بترك السماوات والارض وذي خلق السماوات والارض والخالق والوحيدة كذا فالحمد هو الوحيد الذي كذافوا فالحمد له جاء للملائكة رسلا الذي جاء على الملائكه رسل كيف ان الملائكه رسل يعني رسل الى الانبياء والى الرسل من البشر ارسل الله بيرسل الله الملائكه الى البشر فالبشر رسول يعني رسول إلى البشر يعني ما هو إلى إلى الأنبياء والرسول من البشر. إيه ما بلاش رسل يعني بيرسل الله الملائ الملائكة إلى الأنبياء وإلى الرسل من بني آدم هذا معنى جعلهم رسول جعل الملائكة رسلا ولي أجنحة والله جعل الملائكة قال لي أجنحة يعني أصحاب أجنحة. أيضاً الملائكة بيجوا رسل إلى الملائكة لا؟ هو يشتير إلى البشر. من الملأ السماء الأول بدل... عندنا إلى السماء الثانية بلا... المرسل إليه في هو البشر. فقال جعل الملائكة رسلا أولي جعلهم رسل وجعلهم أولي يعني أصحاب هذا يقولوا ألو معناه أصحاب. يقولوا هو اسم جمع يعني ما مهم مفرد قال جعلهم اصحاب اجنحه اثنين قال مثنى وثلاثة واربعه يعني بعض الملائكه معهم من ايش من جناحين وبعض الملائكه معهم ايش ثلاثه اجنحه وبعض الملائكه معهم اربعه ويزيد في الخلق ما عشه فالله جعلنا يعني بعض الملائكه بمهم اجنحه اكثر يقولوا كم عاجب ليه ستمائه جناح و يعني مخلوقات عجيبة مخلوقات عجيبة يعني ان البشر من اندهشوا وذاك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا عندما رأى جبريل على صورة الحقيقية أغمي عليه يعني حين ترى شخص يملأ الأفق يملأ الأفق كيف يجب يعني فهذا مهلا أحد من الملكة قال أغمي على ترجع يدفع جبريل وقال ها معن الله عد لو تروح عند كيفه اسرافيل كيف ايش رافعين اهل من الشرق جايين المغرب جايين يت... جوا اهلك جايين يملوا كل الارض ولا يجلس منها ف الله يعني هذا يعني ان الله يعني القادر على كل شيء ولا يمنعه شيء في جعل الملائكه ذا الاجنحه يقولوا يعني اثنين اثنين هذا اللي يعني معنا بعض الاثنين المر... الاثنين يعلم يعني بعضهم بيعلم من اثنين من جناحين وبعضهم يعلم من ايش من ثلاثة جناح وبعضهم يعلم من أربعة جناح وبعضهم يزيد. سألوا عدنان إبراهيم سؤال أرضي يا سادة مرحلة أمريكية قال المسألة بين السماء والأرض مر ثلاثة سنين الضوئية ما هي ما هي السنين الميلادية ولا أي الميلادي. شيء تبي متعال بريز هذا المسألة. <تصفيق> وش بقى قصار الشيء الضائع استرجعوا أسرعوا أسرعوا ولا بلا طيب من. ولا, ولا يعني أسرع من الضوء أنا قلت لأ جسمك لا لا يعني حين جوا بشيمة الله قال ما دام على أن يخرج شيء من ولا بشيء هو من, من هنا إلى أي مكان قول لا جل الله قدر على الانتقال ما بي ما بي أي شيء من عند فقال إذا دهش الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. نقول يعني على قدره فالله على كل شيء قدير ما يمنع شيء. ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا مسك الله. الله إذا أعطى الناس إذا رحم الناس ولا أعطاهم شيء ولا أنعم عليهم شيء ما حد رده. إذا أراد الله لأي إنسان بالنعمة او بالرحمة او باي منفعه ما حد يمكن يردها ما ما كان هذا يعني انه لا يعني ما يمس قال كان حتى ما بالارض ما حد بيفتح الحين يجي ما بالله يعني ان الله ان الله سهل عليه ما بلا يفتح سهل وقال يعني ما بلا يفرت وقال الى الناس يعني, يعني ماذا ما يرسل ولا <تصفيق> وقال ما اذا فتح الله النعمة على أحد ما يمكن أحجر بها هذا يعني يعني سهم الناس يعني إذا أراد الله شيء أو أراد لك شيء فلا فلا لي يصل إليك ولا عد تتحسر إذا ما وصل إليك شيء لان الله ما تبقى رادة.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 أو فرح أو أي شيء فالله إذا أراد أن ينعم على الإنسان أو اذا كان هناك أي رحمة من الله أراد أن تحصل للإنسان فلا يمكن أحد أن يردها إذا أراد نعم ما يفتح الله الناس من رحمتين فلا أمسك لها وما يمسك من وما يمسك وإذا أمسك الله عن الانسان الإنسان أي شيء سواء هنا ربما عم ما قال ما يمسك من النعمة من رحمه وإذا امسك الله على شيء ما يمكن الناس يوصل شيء سواء نعمة أو مضره إذا وما يمسك فلا مرسل لهم بعده ما جهد أحد يوصل ايه. يرسل يخليه شيء يصل إليه إذا منعك الله من شيء لا يمكن أحد أن يوصل هذا الشيء إليه في ان أن الله إذا قد أراد شيء لك ما يمكن أحد يقف في طريقه فإحنا لو ندري في هذا الأشياء يعني لا أكون يتحسر أحد إذا جاءه هو أهبا ويقضعهم هذا جالي كذا ويعرض لي ولا كذا لا عدت على ذا صح هذا يوقف الحال يعارض ويمنع وصول خير له كوبا يأثم عند الله لأنه يحصى ولا لأنه مقصر لكن أنت لا تحسر تحسر وتعتقد أنك الشخص في الواقع ذا الشخص مسكين يعني يعرض نفسه للعذوبة واللمسة ما عليك لو أراد الله ما تصل بها تصل ما عدا حق رادها لكن ما قد أراد الله أنها تصل لما عندك فلا بالي لعت قال نفس الشيخ ولا عاد ايش شتم ولا قال وان ايش وما يمسك فلا مرسل له من بعده قال من بعده يعني من بعد ما يرسل وما يمسك اذا امسك الله فلا مرسل له من بعده يعني من بعد متاكد من, من بعده يعني من بعد يعني من بعد متاكد الله اذا امسك الله كيف لا يمكن ان يصل الى كيف لو يجيه معي إذا قد أمسك الله شيئا عنك فلا يمكن ان يفلي لك الشيء من بعده يعني من بعد امساكه من بعد ان الله وهو العزيز الذي لا يمكن اي ان يقاوم ولا الذي لا يحتاج الى أحد والحكيم الذي لا يفعل كل أي شيء الا الحكمة اذا عطىك اي شيء ولا منعك من اي شيء فهو في حكمه ومسراحه وهو الاحسن وهو الافضل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تعفتون قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله كم من نعم لله علينا فاذكروها والذكر هنا يعني يكون الذكر باللسان وبالقلب ذكر باللسان حتى وبالجوارح تذكر نعمة الله بلسانك كنت شكرا الله وتقول يعني تذكر ان الله قد انعم عليك تخبر ان الله انعم عليك لا جه مشكيه وافد تذكر ان الله قد انعم عليك بكذا انعم عليك كذا هذا باللسان وايضا تذكرها بقلبك يعني في انت ايش تعرف تتلهم تتذكر تذكرها بقلبك تذكر ان الله قد انعم عليك بكثير من النعم وأيضا في اعمالك انك ايه تحاول تذكر ان الله يعني تشكر عليها تتذكر النعمة بيأدي هذا إلى أنزين، تشكر الله عليها هل من خالق غير الله يرزقهم هو بحد خالق يرزقكم؟ لا، ما يرزقكم الا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من, من السماء من السماء؟ من بيجيب المطر من السماء؟ ما بلا يعني من الأرض ما بلا بيردكم ما... إلا الله، فأنا توفقون إذا هم كذا ما بحدا بيردكم ولا حد بي... يعني وهذا بيعلم عليكم بكل شيء إلا الله. هل أبى تروحوا تعبدون شيء ثاني؟ يعني هذا أمر غريب أنكم تعبدوا شيء آخر و... يعني إيش؟ توفقون يعني تصرف عن عبادة الله، فأنا توفقون كيف تصرفون عن عبادة الله؟ وهذا بي خل بكم ونعم عليكم وعطائكم كل شيء ولا بالله. هذي هذي بينجل المطر وينجل البلاد وينبتها الزرع فوالله كيف انكم تروح و تصرفكم الى عبادة غيره. تروحوا تعبدوا اخنام هذا امر غريب فانه يعني كيف تشوف يعني امر كأنه غريب هذا الامر انكم تصرفوا عن عبادة الله وتروحوا تعبدوا شيء اخر مثل الاشي من الحجاب او نعوها فانه توفقون يعني فكيف تصرفون يعني انها امر غريب وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الامور أيضا هذا في الكثير أهل النبي قال هذا أكذبوك ما أول من كذبوه قد كذبت رسل من قبلك ما يعني رسل و... يعني, ك... يعني كثير يجي و... لهم تكذب ويحصل لهم ذل ما حصل لك فلا عد تكذب فما هو انت الوحيد الذي جالك تكذيب تكذب و... وإلى الله ترجع الامور انا باثب الله الا لله ترجع الامور يعني والله الامور كلها باثرجع الى الله والله عالم بكل شيء وذي متحكم بكل شيء صرف ما عرف ما عاد عليه انت تدعين وبس لا استحزان ولا تندم عليهم والله با يعني بوديهم واذا كذبوك لازم ما هم ولا احد يكذبوه ورجع با ترجع الامور امر بارجع الى الله امر بيرجع الى الله الفك من الذلات وهو الثواب وهم بينادوا جزاهم وذي يكذبوا ما لما يحصلهم العقاب فإلى الله الأمور في الأخير قال إلى الله ترجع والله بيحاسبهم عادب إذا وإن كذبك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور والناس كلا بيرجعوا إلى ربي ويرجع كلا يحاسب على حسب عمله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغررنكم الحياة في الدنيا ولا يغررنكم بالله ورحمة هذا للناس جميعا مؤمنين وغيرهم إن وعد الله حق حين قلوا بطبي إنه باجي يوم قيامة وإنه باجي جنة كلام صدق ما فيه ما هو مزح ولا هو خرافة ولا هي حين يقول إنه باجي جهنم وعذاب لمن عصاه هذا كلام حق ما فيه شك ولا مريا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة في الدنيا لا يتغرك الحياة نسيك هذا الأمر لا تغرك الدنيا نسيك هذا الامر نسيك وعد الله وعيده نسيك به الجنه والنار لان الدنيا اذا انهمك واحد فيها وسع يعني بما ضاع في طلب الدنيا وفكر ويا له اطماع وطموحات و... اذا ان ينسى يعني يعني ان تستحوذ على كل افكاره وعلى كل فكره حتى يرجع هاي معي ذلك حتى ياخذ اشياء من حلها ومغير حله معي ذلك هذا قال انتبه لا تغرك الحياة الدنيا لا تغر أنك الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغرور ولا يضحك عليك الغرور الشيطان الرجيم لا يغره لا يجي هبلك يمنيك باشياء يضحك عليك حتى تعصي الله يمنيك مثلا بأن الله رحيم وأن الله غفور وأنه ما هو ممكن يجعلك يعذبنا أن الله رحيم ما يعذبنا ممكن يحذبنا ويخليك تتهاول وتفعل المعصية في لا تركاه على الشيطان كذا ذا يقول لك ما عليك كان هناك كيف ارتاح ولا عليك ما عليك فرجعك ما بعد لقد سجره وصليح نفسه انتبه لا يقر الشيطان في هذه الأمور لا يقر ركي و لا لكم حتى بالنسبة ثلاث لكي يقول ليستاهل في كثير من الأمور يقول ما علينا الله غفور إن الله رحيم غفور ما علينا بيغفر ربي لنا ويستاهلوا في هذه الأمور فقال لا لا يقرركم لا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان عليكم عدو عدو مبين عدو واضح من قبل تولد حادث عليك شدة الحج على أبينا آدم وعلى ذريته وقعد وعده إني بيجي يظل الناس به بكل ما يستطيع فلا عذر كان عليه ودرينا الوساوس هذه كل هذه بتخرب على الدينك كثير منها يرجع إلى إبليس فلا تسمع إلى إبليس والعجالة إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوة ادروا أنه عدو فالتخذي جعله عدو يعني عاملهم عاملة العدو لا تسمعوا منه لا تقبلوا منه شيء اقبلوا على ما أمر الله ولا تتوانوا في طاعة الله ولا تتهاونوا لا تهاونوا لا ترتكبوا أي محرم وإن كان الشيطان يريد يحاول بكل عندما يرقب الشيطان يرقبنا في فعل ناسي فلا تسمع له ولا ت... يعني يعني ولاد من على ولاده ليه ادري انه ايش ما بالله يشتي ورطك بحاول بحا يعني كل الطرق انه يورطك قال فتخ له يعني احذروه ولا تجاربوه ولا تسمعوا له ما ما تهلم انما يدعو حزبوا ليكونوا من اصحاب السعيد ما يشي ترتاح يجي منك يقول لك مثلا ما عليك صبر كذا لك كيف ترتاح لا ودري ما يشي يركي ما يشي الله يدخلك جانا ماشي يشتي إلا يتخلص جهنم ما إنما يدعو حذبه ليكونوا من أصحاب السائر اذا عندما يقبل الإنسان على المعصية ويتهول له نفسه إنه بايرتح اذا سبر كذا ولا كذا ذا راح يفعل أفعال معينة يشرب كذا ولا يسمع كذا ولا يروح يسلو في طريق كذا ولا يعمل عمل مثلا كذا ولا يأخذ حد فلان ولا يجي لإنه با له مدقال وبا يتيه وبا يرتاح هو دي بيخليك يعني يهوز يعني يوسوس لك في هذا الأمر فقال ما يشتي ما يشتي الشيطان انك ساح ولا قليل ولكن يشتي يشتي انه يدخلك تجنم فذي يستطيع إنما يدعو حزبه إنما يعني ما يدعوه من الله لهذا الأمر ليكونوا من أصحاب السعيد اذا انتبه انتبهوا لهذا الشيطان لا يغرنكم بالله الغرور قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إحنا قلنا لكم يدعو إحنا بنقول لكم هنا الظاهر أنه الناس إلى المعصية بأن, بأن يوهمهم بأن الله غفور رحيم وإن معا لا يمشي ولا لأنه إذا يصبر يتبر يعصي ويسيف ويرتاح ويرجع يشوف هذا التفسير بأن نفهمه نتأكد لنا من الآية دي بعدها قال لا تركك على إبليس ولا يضحك عليك الذين كفروا لهم عذابين شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير ما معناته يعني كل او على حسب العمل انت على كل انسان وعلى حسب عمله لا يضحك عليك الشيطان لا تقول هايل بلاده انه بايرتاح ولا يعني إيش؟ إنه بايمكنك تدخل الجنه ولو كنت تعفن لا يضحك عليك في هذا الامر لا يضحك عليك يقول لك انت إن تمني نفسك بأن الله غفور رحيم وان ما هو ممكن ربي هذاك أرحم من كل رحيم يمكن ما يمكن يعذبنا لا ما دام أنت بتلاعثه فلا فقد بات تحج ال ال يعني ال ال إذا أطعث بات هذا حكم الله وهذا تكليف الله وهذا سنة الله فلذا قال الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات من ويعمل لهم مغفرة وأجر كبير هذا الذي بيقول حتى قال هذا الذي مغفره هذه من يعمل الصالحات هذا اللي بقى يغفر الله له يعني يغفر الله له لو قد حصل منها ايش تكسر لو قد حصل منها ايش معافية لأنه يجع عاما وعمل الصالحات اجتمر على ذلك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا قال أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا فإِنَّ الله يطل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسراس إِنَّ الله عليم بِمَا يصنعون والله الذي أَرْسَلَ الرياح فتثير سحابا فسغناه إلى بلد ميت فأحيينا به الْأَرْضَ بعد موتها كذلك النشور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 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم وما يعمر من عمرين ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير قال أثمن زينة له سوء عمل أذجد بعض الناس هذه المشكلة صامها الكذرة بعض الناس ذا الخرد في المعصية ترجع يقعد فيها لما يقتنع أنها ما عاد على الشيء ولا بخلها وزار. كده أمر طبيعي ما ب بشي حتى يقلق ولا يهم. كده أمر طبيعي هذا قد أصبح أذيز للسعة مرة. قب برأيك كيف عاد من الإيمان هذي ب هذي بيتوب بي وكما ااا وكما فعل غلط بيحس خوف بحس ب يعني بالتراب بحس في نفسه. في يعني إذا حصل منهم أي تفسير ولا أي خطأ فعاد هذا شيء من الله عاد فيه يعني عاد فيه شيء يعني في كرب من الله لكن الشخص ذي ما عاد في خلاص قدو عند شيء طبيعي هذا اللي قدوه على خلاص ما لا إجماع منه أنت هكذا أنت لو نلزوج عمله يعني كبير العمل هو ضاب عمله خلاص مطمئن لا ولا عنده يعصي ولا عاد في ويقصر في الواجبات ولا عد دبال هذا قال خلف هذا قد ما به أمل فيه فالله سبحانه وتعالى قد فيتركه بيتركه ما عدده حتى العلطاف لأنه ما بيبع فيه ناغع في ما عدده له حتى العلطاف للهداية فالله بيتركه فالله هنا بيتركه يعني فإذا قال يظله الله قال بعدها افمن زين الأولا افمن زين له سوء عمله فرعه حسن قالوا يعني كمن اهتدى وصلت طريق الخير هنا مع دياب الخبر قال أثمانزين لهوش عندك نباجي وسوا عندك نباجي وسوا عدي ايش عدي عندها عنده العمل السيء ما عاد حين يجدو بي مقتنع به راضي به ولا عدي يندم ولا دليل يجدو راضي به هو مثل الذي يتسلق طريق الخير لا ما هو مثلا فإذا ندري إنه ما هو سابر لك يعني ما هو لا بحسب عمله لا يسول لك الشيطان على ما قاله في الكلام السابق لا يسول لك الشيطان إنه بيصبر تعصي ونربي رحيم ونربي غفور لا الذي بيعصي وذا ما هو سابر ما هو مثل إيش ما هو مثل الذي يستدي ويترك المعاصي وفعله ليش ما وجب الله هو بيصبر جمسة وقال لا قال فكأن الشيح حذر خبر هنا كان يجي لأنه أمر واضح أفمن زين له سوء عملي فرعه وحسنة؟ يعني كمن اه؟ كمن اهتدى واضع الله؟ لا ما يمكن يكونوا سواء فإن الله يضل من يشاء إذن هذا الذي زين له سوء عمله فالله أظله وقلنا لكم الله يضله يعني يتركه معي أي علا أسباب للهداة أسباب وألطاف للهداة لأنه جد خلص ما نفع في شيء فالله بمعنى بي... اضلال الله في هذا المعنى قلنا راكم اينما ورد كلمه ان الله يضل ما بل انه بيترك معبي يبلح اسباب يعني هو ت... الطه للهدايه لانه ما بيضل فيه ولما أن الله يظله ما يخليه يدري قلنا ما سبب ذا المعنى اينما ورد الاضلال في هذا القران ما يمكن ان الله يضل احد يعني بيخليه ما يدري ولا يغوي عليه لا الله بي ما هو بيتقن الناس جميعا إلى الدين. الله مثلا ما هو دعا في إلى الدين ما هو دعا كل الملوك كل الطوائف وبيهبلن معجزات وبيهبلن كل شيء ليش؟ بيلا يلاه تجاو. الله أراد أن لا يتجاو لا الله يريد الهدى للناس جميعا ولا بيضل أحد يعني يمنعهم ويغطي عليهم ويعمي عليهم لا. إذا هذا شيء طبيعي هذا شيء بالعدل ما يمكن. ما يمكن ولا ما جو يعني مثل الجن ما يمكن العاقل يفعل كذا يراهيرس الإلهين ويمنعهم يمنعهم لا يعملوا ولا يهددوا ولا يرسل فسول إلههم ويبعث إلههم ويتهددهم إذا ما سوا كذا ولا يخليهم من ما هو ممكن هذا شيء واضح هذا شيء عدلي هذا بيقول مثلا مسألة, مسألة فرد من الظلم من الله يظلم ويرجع عادب إذا ما بالله معنى الله الله يظلمها يتركهم من الله من الاسباب من الهدايه فهنا قال فإن الله يضل من يشاء يعني ليه زين سوء سوق عمل الله بده يظله يعني وهو ايش بمعنى يتركه من الالطاف وايش ويخليه لحاله نعم ويهدي من يشاء يعني اديه له باللطف واسباب الهدايه اكثر اديه بالرضا يسلك طريق الخير في عينها الله يسبب له ويسهل له طرق الخير ويسهل له طرق الهدايه أحضر أحضر. قالوا يا من زين له سوء عمله يعني هل من زين له سوء عمله كالذي الله يضل من يجهد هذه له سوء عمله ولا ويهدي من يشاء هذا من افتدر نعم فهمنا نعم قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اذا إذا هو كذا إذا هو كذا الله في الزين سوء أعمالهم والله تتخلىهم وتركهم من الألطاف لأنهم ما عجبوا وناشي يؤمنوا منه لا عزبها لا يجيب أن تقبلوا نفسك وناشي ما منه قلت ربي نظر بهم قلت ربي يخلىهم وتركهم لأنهم ما لو بالحق ولا عجب ولا عجبوا من شيء ولا انتفعوا بالألطاف فالله تركهم فإن فإن فإن لا أتعذن لماذا لا يؤمنون فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أما لو يشتي الله ضروري أمنني يخل عهدهم منيجبرهم لكن ما يشتي الله كذا يشتيهم يخذبهم يختاروا طريق الخير بس فلا تذهب نفسك عليهم حسراتهم لا حد الله تذيخ اللهم كذا يتبروا إن الله عليم بما يثنعون الله عليم بما يثنعون وهو ذي باي حاسب وذي عادب ولو داره الشوذي المفروض هو ذي ما المفروض إذن لا حد ت بيجوا بهناس ما يرضى يؤمنوا والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسبناه إلى بلد ميت قال الله هذي بيرسل الرياح ال ال بيقولوا المياه إذا سلطت عليها حرارة الشمس بيتبخر بيطلع من هذه البخارة كما البراج يحطوه على النار وخلوه ف يعني فر الحرارة مده ترى بيتبخر حتى إذا تأخروا على بانجع الماء كله بيتحوال إلى بخار هذا البخار بيجي مثل ال الدخان كذا يطلع من فوق الماء هذا ال... ال... ال... البحار يجي عليها إيه شمس حرارة الشمس وتبخر تبخر منها ماء طلع على شكل بخار ال... الرياح بتجي تجمع البخار لما يجي السحاب ويتجمع الماء يجد فيه ماء كثير فما وصل ذي هالماء عزيزي وبخار في مكان بارد أكثر ما بيجع ماء ونزل فالله سبحانه وتعالى بيخليه يتبخر ويجعل الرياح يجمعه ويسوقها إلى المكان الذي أراد الله ويرجع يصب مطر فقال الله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسوقناه، الله ذي بيسوقه بجعل الرياح تسوقه إلى إيش؟ إلى بلاد ميت إلى بلاد ما عاد فيها ماء ولا عاد فيها شجر ولا عاد فيها جذع يعني من إيش؟ من الجذع فأيش؟ فأحيي نابه الأرض ينزل الماء وحية الأرض كيف ترجع الحياة إليها ويرجع الماء ويرجع الخضرة فيها تصبح حياة وفي أنا ذلله أرتمت من المطر كيف إن ال... يعني كأنه بيحي الله ال الأرض كيف حين تخيل عندي ما عبه مان هائيا ولا عب الشجر ولا هيا ورسل الله الماء وصبته وقال لك الأرض وترجع ونترجع للأشجار وتتحرك فقال ها الله هذي بفعل كذا إذا ما كانت الأرض هذه منتهيت تماما من هذي بيحياء الأرض الله إذا فلعت تقولوا ما عد السابر يرجع يأييدكم منتو الله هذي بيعيد يعني كيف كم من الأرض قد الله بعد الماء الموت كذلك قال النسور فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك نشوركم انتم يعني كذلك إحياء إخراجكم من القبور وإحياءكم هو بيه بيه قادر مثل ما بيقدر على أن يحيي الأرض فكون الأرض ميتة وارجعش يحيها الله كذلك النشور يعني كذلك أنتم ايش فقادر على إحياءكم وبايحيكم بعد الله بعد الممات يخرجكم من القبور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إذا اشتي واحد العزة ويشتي فلا يعني يركان, يركان إلى الباطل قال لك إذا اشتي العزة صدق فلله العزة وصد إذا اشتي واحدة العزة فلله العزة فبقى تعيش عزيز بالإنمان وبالدين ما يعني ما ي أما إذا شيء من البشر ولا من غيره ما يجهدك الله بذل نفتك عندهم هذا العزة ولا يحصل لك العزة فقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفع إذا بدك بالعزة إذا توجه إلى الله الله فيقال إليه يصعد الكلم الطيب يعني الكلام الطيب أي شيء ذكر حسن هو هذه إلى الله قالوا الذكر الحسن الكلم الطيب سواء قراءه قران أو كلام أو تسبه أو تهليل أو أي شيء فيه ذكر لله الكلمة الطيب على الله والعمل الصالح يرفعه. بعضهم بيقول والعمل الصالح وبيرفع الكلمة الطيبة. يعني إذا يا أنت بتتكلم بتذكر الله فألفاظ كثيرة في كلام طيب. فهذا بيصير بييرتفع إذا عملت أنت عمل, عمل صالح. أما إذا واحد يدعي الله ويذكر الله ويقرأ قرآن ويسبح ويهلل ويجيب الفاظ الأذكار اللي قد عليها النبي ولا بيعمل ما هو نافع. ما هناك اذكار ولو بتكم سبح طول لا لا وانت بتسعي ربي ما انا فلوري مع الذكر العمل الصالح بعض اللي بفسر بيقولوا الصالح يرفع يعني يرفع الكلمه الطيب ما هو قال الهي يا عدد الكلمه الطيب فالعمل الصالح قال يرفع يرفع الكلمه الطيب يخلي يرفعه اما اذا جاء ما بشي عمل صالح ما هناك ما عد صاحي له ولا عد مرتفع له فما يجي له شيء ما هو شرط مقدار لا أشتى قل لك يعني ما بينفع ال... ما ولا الكلمة إلا عملت. يصعد الكلمة الطيب وينفع عند ربي عمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وإنه المعنى الله الله ذي يرفع ما بلا بل بل يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ما يرفع الحامل يقول عمل قال والله الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذين يمكرون السيئات بأهل الحق وبالأنبياء وبالرسل. قال هذولا لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ومكر أيضا يبور يعني أن كهيه خيب يعني أي كل الله بالفشل في فكيف كان يمكرون بالنبي عندما كان يدعو الناس إلى الدين ورجع يجمع الناس عليه قالوا بعضهم يقتلوه قالوا بعضهم ها ايش بعضهم قالوا ايش يخرجوا يتردوا فحي دار عليهم كروبكال الذين كانوا يسبقوا كانوا يقتلوا كانوا يفرّيص وهم كرونا انكر ويمكر الله الله خير ناكل ما كانوا يتجمعوا ورجعوا فلان ذا ور قالوا ما اجتمعوا قالوا خلاص اكتفوا اني تما أربعين رجل من كل القبائل أربعين شاب ويرجعوا يضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دم بين القبائل ولا يعرف وين بيسوا ما ارجعش خيب الله مكرهم ومزحيم وفشلوا في ذلك قال حتى خرج النبي من بيته و... يعني وصب عليهم التراب وضع التراب على رؤوسهم فقال بيحاولوا انهم يبطلوا الحق ويمكروا المكر السيئ بالحق وال... والمكر هذا السيئ قال يبر يعني ينتهي يهلك يعني يفشل وما خلق اولئك وي والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا ايضا هذا به ادله لانهم قلنا لكم بينكرو قال كيف ان الله عاد يرجعنا اي ذا مزقتم كله ومزق رجعكم لا في خلق جديد بعد ما يتمزق واحد ويتحول تراب عاد بنرجع ترى هم تدارين الله يحيي الارض بعد ما فاء وانتوا أنفسكم الله خلقكم من تراب ما جاب شيء خلقكم يعني خلق ادم واخلقنا من تراب ثم بعد ما خلق عدم من جراب من نطفة يخرج بني ادم ثم من نطفة يعني من حاجة من سائل مهيل يخرج الإنسان ما هو قادر؟ إذا قادر يخرج الإنسان من هذا السائل اولا والله هذا هو الله السائل. خلق السائل وذي خلق السائل ورجع يتحول السائل إلى إيش؟ إلى إنسان لحركة وله إرادة وله فعل وله وميزه ايضا بالعقل فما هو قادر إنه يرجع يعيد الثاني مرة؟ قالوا ال ال إيش الإعادة أسهل من, من البداية يعني من البداية نهي يرجع ثاني مرة أصل ما تجيوا مع النبي يرجع يفعل فقاعدش إذا الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا ثم قال ثم من نطفة. ثم جعلكم أزواج يعني جعلكم ذكور وإناث لأن الزواج كذا بيستعمل حين قال في ايه يا لمن يشاء أنثاً وهابل لمن يشاء ذكر أو تزوجكم ذكراناً وأنثاً قال أو تزوجكم يعني نوعكم هابنات كذا وناس كذا ما يشى تزوجكم يعني ز يعني ز زو زواج ذ ذكر وأنثى يز يجتمعوا أو تزوجكم ذكران وأنثا أو يعني أو نوعكم يعني الناس ذكور يعني بال في الأولاد في السبعة الآية السابعة هي قال هابل من يشاء أنثاً وهيبرد من يشاء ذكر أو يزوجهم ذكرانا واناث. أقول لا يزوج نوع. يعني هذول الناس الذكور وهذول الناس اناث. اناث نوع لهم الذكور واناث. هذا يعني يزوجهم يعني نوع. أحيانا تأتي كلمة أزواج معنى أنواع. ما معنى أزواج يعني الزوجان يعني ذكر وأنثى يوم هو ذكر وأنثى يوم حاله. فهنا قد قال إيش بيخلقكم من تراب ثم من نطفة ثم يجعلكم أزواج يعني يجعلكم بعضهم ذكور وبعضهم اناث. وهذا سبب فيه السبب للحياة ولهجاج نسل آخر وهكذا لنرجع بعد يرجع يتمعوا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما يمكن تحمل أي امراه في بداية الحمل في أول ثانيه إلا الله يعلم في أي مكان في العالم ولا يمكن تضع في أي مكان إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أي واحد الله جاري بعمرك كم باقيت اي واحد ما يعمر من احد يعني ولا ينقص من عمره يعني ما يزيد الله عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد إلا والله إيش؟ إلا والله عالم بهذا الامر الا بعلمه. وما ينقص من عمره الا في كتاب قلنا الله في كتاب يعني شيء يعني الكتاب شيء معلوم عند الله لا يمكن ان ينسى ان ذلك على الله يسير اقراك هذه الاشياء وخلق هذه الاشياء هذا امر سهل عليه اعيد ان يعيدكم يوم القيامة اذا اعرفوا ان الله بيعيدكم يوم القيامة وان بيحاسب كل انسان على عمل الى هنا افتح عشت زوره فاضل قدم الى عندك حسنا اود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 436 436 وما يستوي البحران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون رحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 ويوم الْقِيَامَةِ يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أَيُّهَا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيد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 الله بسم الله الرحمن الرحيم قال وما يستوي البحران هذا عذب بن طبعاً طبعا يتكلم عن المؤمنين وعن العش وعن الكافرين قال افمن زين له سوء عمله فراه حسنا يعني كمن, كمن اهتدى يعني بين لنا جزاء كل, كل من الفريقين والآن نفسه قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج قال ما هم إذا به بحر فيه ماء عذب فرات قال عذب فرات يعني, أكثر يعني اعذب العذب قال الإمام زيد أكان رواح الإمام زيد أو غيره إن الفرات اعذب العذب يعني, يعني أكثر عذوبة يعني ما سموا ربما يشتمل عذب فرات سيدان عذب يعني من عذب يعني اعذب العذب عذب فرات سائغ شرابه يعني بيوه بينزل بسرعه بي سهل على الحرب ما بنيش ما بني يعني ي ي ي ي ي ي ي ي الإنسان الانسان وهذا ملح الاجاج المقابل قال ملح وجاج ايضا اشد يعني كثيرا ملوحه قال وهو كذلك أكثر الأكثر ملوحة وقال ملح عجاج حين تخيل ملح يعني أشد الماء ملوحة وأشد يعني ذب ماء بينهم ما فرق كبير هذا الفرق بين المؤمن وبين الايش وبين الكافر ما بلن عادة هنا عادة بالنسبة للماء عادة بيسبر ينفع له فيه ملوحة شديدة فلذا قال ومن كل تأكلون الحمنطرية وكل من من ال من البحرين نعم تأكلون لحم طريه أو السمك بيأكل واحد بيعدها إيش طازج فلذا بيقولوا ما إذا قد قال لحم طريه ما إذا قد الطفاه قبل ما هي حلال إذا رج لقي الإنسان أسمات طافية على وجه البحت ما هي حلال إذا رأنتها طافية ميتة ما هي حلال ما بالذي تستعدها إيه يعني فيها إيح...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 أنا الشيء يقول لك إن إن الكافر والمؤمن مثل إن المؤمن والكافر مثل البحر العذب والبحر إيش الملح المالح. قالوا تستخرجون حلة تلبسونها أيضا عرفوا فيها تستخرجون الحلاوة والجواهر واللؤلؤ بجميع أجمل وأنواع إيش الجواهر تستخرج من الأهل يعني الفرق بين البحر المالح الشديد الملوحة والبحر العذب الذي أكثر يعني أعزب شيء. هذا المؤمن يعني والكافر لكن عجم البحر المرحب فيه فائدة ما هم مثل الكافر ما الكافر ما عمنا ولا فائدة ما بل نحيل الكلام بالسياق الأول فيه المؤمن والكافر ورجع يقول لك ذا نحن عقل ما هم وهذا من ومن كل تاكلون رحم طريا وتستخرجون حليا تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر أيضا ذا الفائدة الثالثة قال أول شيء بتأكلوا منه رحم طري ثانيا تستخرجوا الحلي والجواهد ثانيًا قال ترى الفلك فيه مواخر الفلك يعني السفن ومواخر يعني بتمخرل الماء يعني بتشق تشقل حين من فضله بت يعني بتن فيها السفن بسرعة وسفن كبيرة بتشق يعني بتخفر يعني بتقول سفر جل ما من فضله اللي لا على أبلك تبتغى بأيش السفن يعني بتم شوا بهذا البحر من فضله فهذا أيضا من البحر. ولعلكم تشكرون. يوريج الليل في النهار ويوريج النهار في الليل. الله قال ذيبي وجل اللي... الليل في النهار ويوريج النهار في الليل. يعني دا يعني بيدخل الليل يوريج النهار في الليل. يعني يب... يبدأ الفجر بالدخول. دليل قليل. كأنه بيتسرّب إلى ال الأل... الأش... إلى الليل. ورجع على العكس. كما آخر... يعني آخر النهار يد... يدخل الأش الليل في النهار. وهذا قلنا لكم في الواقع ما هي إلا يعني بدليل على قدرة الله. وقلنا لكم إن إذا الحين في الواقع هو حركة وجود الليل والنهار هو تحريك الأرض. ما بيقول الآن إنها بحركة الأرض ينتج حركة الأرض من حركة الأرض حول نفسها ينتج الليل والنهار. فكان الله ذي يحرك هذا الجسم الكبير الهائل هذا شيء يعني آية عجيبة. يا ربما ما مافهمه. فقال كل يلجوا الليل في النهار ويلجوا النهار في الليل وسخر الشمس يعني يحرك الأرض ويحرك الشمس ويحرك القمر وكلها في مطلحة الإنسان كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الذي تفعل هذا الأشياء ذلكم نعم والله ربكم هذا يستحق العبادة له الملك والمالك لكل شيء والذين قالوا مالك والمالك لكل شيء والمالك للارزاق والمالك لكم والمالك لكل شيء ما هو الذي يستحق العباده والذين تدعون من دونها الاثناءم هذه تدعوها تتبدوها تعبدوها ما هم يملكون من قطمير القطمير الكشره حق العجم حق سام كذا قالوا الاثناءم هذه تعبدوها ما معها ولا حتى الكشره لا الاهر العجم سموها قطمير الغشاء حق العجم هذه داخل الايش بيقولوا قشرة قشرة قشرة النواح حق الثم العيمة حق الثم قال ما ما يملكوا ولا عسل هذا القشرة هذا القشرة حق الآشل العيمة فمن هذا كيف تعبدوا هذا الأشياء هذه الأصنام ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا تعاكم إذا جاء حاقية من حاجه ما هو يسمع لك أصلا لأنه ما بيسمع ومدار إنه ما بيسمع لأنها ما انت عقل وراه ما فيها حياه ملفنان ما, ما فيها ولا حياة. لا حياه انت تدعوهم لا يسمعون ولا ياكل ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو ما استري يسمع ما جاد سبلك لانه جامد مثلي انا ما بيتحرك ويوم القيامة يذكرون بشرككم هنا معنى يذكرون بشرككم يعني ما امداد لكم نحن بنقول الكفر يعني كفر الله نحن بنقول الكفر يعني عدم الشكر ما بيقولوا كافر بيقولوا كافر نعمة الإنسان حين ما, ي... حين ما يطيع الله بيقولوا كافر نعمة ما يشكر الله على النعمه قال هذا رماهم شاكرين لكم بشرككم يعني ما هو لكم شي. ما هم جيز... جيز لكم شي. ما هم شاكرين لكم هذا الشيء معنى يكفرون بشرككم ما هو ضروري لأن يقولوا لا ما ما ما أشركتو. ما يكفرون بشرككم هم يعني الله بيقول لهم بيش بيشركوا هذا شيء إذن يوم القيامة قال يكفرون بيشركوهم يعني ما هم نافع إلاكم إذن ما, ما نفعوكم إلا أنكم أنتم بتشركوا أنتم بتشركوا لجل حاجة ما هم نافع إلاكم هذا كفر بالشرك يعني ما هم جازين لكم ما هم نافع إلاكم مقابل إيش عبادتكم منهم ويوم القيامة هذا إذا قلنا فاستنى هذا الكلام على كل على أحجار رب يصبر بالنسبه بالنسبة إذا استناعوا بالنسبة للملائكة، لكن إذا كنت لا يسمعوا دعاكم، قالوا ربما لأنهم بعيد منكم لأنهم بعيد ما هم سامعين، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم ما هم راضين عنكم أفلاً ويوم القيامة ما هم راضين، ما هم جادل لكم ولا هم بل بقيموا عليكم، يستنكروا عليكم قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئوك مثل خبير، ما هم جائل لكم مثل أحد خبير يعني فالله هو الخبير أنا يعني الله هو الخبير العليم بكل شيء ينباك ما هم نبعك ما حد نبعك لك مثل ربي يوصبح مثل, مثل خبير ما لا ينبعه مثل الخبير ما هم ينباك مثل واحد يقوله ايش خبير داري بلا ايش بل فالله ذي داري بهم وداري بايء وما هم وما هم سبري شيء يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بعضهم يعني كجدوا إن بيقولوا قد ربنا بدعنا نعبده ويلا هو يبسل الأنبياء ويحاول فيهم ويحاول فيه ويسلقوهم ذحين في قالوا يعني كده في حاجتنا لنا قد ربي في حاجتنا لنا نعبده قالا نشل كين يعني يردوا ويسخروا من النبي يقولوا قدوا في حاجتنا لنا في حاجة العبادة يقول يلا هالبدوني وسووا وسووا فقال الله يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله أنتم محتاجين إلا والله هو الغني ما هو في ما بالله يدعيكم لجلكم أنتم عند ما يدعيكم لجل لأنكم محتاجين إلى هذا الأمر لجل يكافيكم لكم يعني جاذيكم جزاء حسن على ويجلي إيش يعني يختار لكم يعني لجلكم ت إلى طريق الآش أو يهديكم إلى طريق الجنة اذا أنتم هذه محتاجين إلى الله فالله عندما ما يدعيكم لأنكم في حاجة إلى ما أن في حاجة لكم اذن يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد غني ما يحتاج احد ولا هو منافع لاحد الحميد وش يعني الحميد؟ الحميد لمين يا احمد؟ يعني إذن وش معناها انا الحميد والحميد يعني ذي بيعطيكم في بالنسبه لفي بيعطيكم يستحق الحمد نعم فاذا من باب انكم انتم المحتاجين الله هو الغني وحميد يعني بيعطي واحتسب الحمد اللي ما قد أعطاه من ولما يعطي من النعم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد هو بده مني بعدهم جمعها ما جاء على شيء ولا بده يبدلكم خلق جديد من تناف إلا ونتم سبريشي يقولون إن الله بده عرش في حالتنا عند عامل الإيمان إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز ما هو صعب ولا ذل ما عزيز، ما على الله عسر ولا صعب ولا أنه يهلقكم جميعا ويبدلكم إذن لا تعتقدوا ولا تفكروا ولا تخيلوا إن, أن الله في حاجة لكم وهذا يعني نفهم إحنا, إحنا بعض الناس بيقدر لا تتسوى حاجة إيه ونجدوا مدري واشه ونجدوا يستبر حاجة ونجدوا يستاهل مدري كيف ونجد الحينج هو نفع مدري وش يستبر الواضح أنه ما بلا ينفع نفسه لا يفرح ولا يجي فيه عجب ولا يقدر وكذا كل ذي لا يسبر شيء ما بلا يسبر نفسه ما بيسبر لأي ما بأنفع أحد الله ما بيجي له من عبادتنا شيء ولا في حاجة عبادتنا هو في غناء عنها لو قال يعني ما سوينا سوينا معنا لكن اي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وادرة وزره أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء قالوا كان بعض بيقول يعني بيقول لها نازل حمل لا رجع يقدر واحد إنه كل من جناء وكل من أجرم وكل من عصى برجع يتحمل فيتحمل كل معصية قد عصاها ومعيد أحد نافع له ولا أحد أحد مخفف عنه ولا متحملين عنه بعض المعاصي. لا يقول نقدر إن إنه برجع أي أحد يحمل عنه بعض الظنوب يخفف عنه ما يمكن يحمله عليه ولا معصي. الواجب مثلا ال الثقل الذنب ما عدا حد يتحمل ذنبك بعض الناس بيقول قت قال فلان وهو متحمل جاء تسوي شيء وعلى ويعني يه. يعني أنا لا المسؤول. ولو هو معصيه الله ما هو نظرك إذا فعنده معصية ما حد حاملها عنك وكذلك يوم القيامة ما عدا حد ح نافع لك نهائيا لا ابنك. ولا أخوك، ولا قريبك، ولا, ولا أبنائك، يعني ولا أي شخص حب الناس إليك وهذه أنت بيحبه حب شديد ما حد يمكن يعني ينفعه ما عدا أحد يتحمل عنك شيء فإذا كل إنسان يحاسب على عمله مهما كان ولا عدا يمكن أن يحمل ذنب أحد إذن ولا تزير وادرة إذن لا تحمل معنى لا تزير لا تحمل وادرة يعني حاملة يعني ولو ما يعني تعنىه ولو ذمهم يتحمل الذنوب ما يمكن يحمل عنك ما يمكن أحد يحمل عنك الذنب ولا تذر وزرة وزرة أخرى وإن تدعو إذن هذا شيء قالوا هذا شيء يعني شيء يعني ربما ما العقول هالعقول ما يمكن الإنسان يأخذ أي يتحمل الذنب آخر, آخر ما يمكن أن الله يعذب شخص فعل آخر تتحمل أنت الذنب في على المعصية عذب كرب ما هم ممكن. فلذا قال قالوا ج... قالوا ذاك اليوم جايب حديث واحد سبر حديث وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله. يعني اذا بكاء كارب يعذب الميت. قالوا جاوبت عليه عائشة هذا الحديث ولا تدير واجرة من واجرة أخرى. وما يمكننا إيش؟ إن الإنسان يعذب لجنه لجن اهله بكوا ويدخله. ما هو عذب إلا على أعماله الانسان فلا يمكن أن الإنسان يتحمل إلا وزره، ولا يمكن يتحمل أوزار الآخرين. بالصدق مسألة ثانية، ولا تتعارض مع هذا. إذا قال إذا مثلا الناس إذا إذا هذا واحد أظل الناس، بيحمل وزره ومثل وزهم، لكن ما وش على أمرين؟ والله ما بتحمل وزهم. إذا قال ورحب الناس قالهم واس قالهم مع أس قالهم، اللي الناس، كا بيحمل أس قالهم. وأزقالم مع أزقالم ولا تتعرض مع هذا الآية لأن الآية يعني بيحملوا أزقالم يعني معاصم وأزقالم مع أزقالم يعني وضع إضلال يعني ظلالهم هم الأول والإضلال للناس ولا هم شايلين من إيش من عذاب الناس كي ما تتعارض مع هذا الآية قال ولا تذر واجرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء إذا رجع دعاء واحد أجاربه ولا أي ناس ولا أي إنسان إنه يعاونه خفف عنه يا أخي يحمل عني بعض ال ال ال الذنوب <تصفيق> قال ما يمكن لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة قال لو كان المدعو أليم تدعوه لو كان المدعو <تصفيق> ذا قربة له قريب لك لو أقرب الناس ما أدهر أسابي أي شيء ما أسابي يحمل عنك شيء هناك إسم كان بيقوله مقدر مفهوم من الكلام يعني ولو كان المدعو ذا قربة إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة قالها ها الإنذار والتخويف من الوعيد هذا في الوضع ما بينفع الذي يخشى ربه إلا الذي نشى ربهم بالغيب يخشى ربه من الشعاعلة ولا ما قدراه يه هذا غائب عنهم نشى ونربهم بالغيب يعني يوم عنهم الصلاة وإيش يعني الصلاة وفعلوا ما, ما اوجب الله هذا الذي قال بينفع فيهم الأندار الذي فيهم يقول إنما تُنذري يعني فيهم هو هذا إنما تنذر يعني إنما يستفيد من الإنذار بمعنى إنما تنذرهم إنذارا مفيدا كانه قال إنما تنذر الذين أقسم ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه الذي يتزكى يعني يطهر نفسه ويصونها عن الأش عن المعاصي ويفعل ما اوجب الله فهذا اللي يعمل النفس من تطهر تزكى تطهر ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه وإلى الله المصير إلى الله رجع المصير ويحاسب كل انسان ويسيب كل المتذكيح على الحاسب يسيبه ويعاقب العاصي يعني أذيه يطيع الله ما بلاقيه على نفسه ما ب بي... ما بينفع غير ما بينفع ربي ينفع النفع هو نفسه من أطاع الله وتجنب المعاصي إنه ما ينفع نفسه ورجع بقى ي... إلى الله المصير ورجع بقى على ذلك. وما يستوي الأعماء والبصير ما هو سبب هذا المطيع والعاصي ولا يستوي وما يستوي الأعماء والبصير مثل ما قال أول مرة ما يستوي البحران قال وما يستوي الأعماء والبصير ما هو سبب البصير بجهو أعرفه وبيدري بالأمور والأعماء بجهو إيه يعني بيجي في ظلاله ولا الظلمات ولا النور وكذلك الظلام والنور ما هو سبب يعني الهدايه الهداية والأش ما هو سبب ولا الظل ولا الحرور. الظل يعني ال ال في ظل بارد فيه. ولا الحرور. الحرور في الواقع هو اسم الرياح الحاره اسم الحارة اسمها ريح حارة. في حارة ولا في ظل. إيه يقف ما وما ولا الأموات. ما همسوا الأحياء ولا الأموات. يعني دي ما بي الأحياء عنا يمكن. تفحمه شيء ولا يمكن يسمعك ولا يمكن يأثير فيك شيء <تصفيق> والميت يعني والحي يسبر في كل شيء بيصبر. ها قال مش يقول ان ليش ان ذول الكفار هذه ما عاد رضي يسمعه انه مثل الاموات مثل الاموات وذي بير راش تعمل عقله ويعني يستجيب هذا هو حي فقال اذا ما هو سوا هذه بي وذي عايش والذي لا يؤمن ان الله يسمع من يشاء إن الله يسمع يعني يوصل الهداي إلى من يشاء وهو الذي يتقبل. يسمع إن الله يسمع من يشاء يسمع يعني يسمع الحد لمن يشاء يسمعه وهو ومن هذه إشاء الله من اهتدى؟ هذه اهتدي ب بإن الله ويس ويسهل هدايته هذا اللي بيسمع الله أما هذه ما يهتديه مع لا تحاول فيه لا تحاول فيه يا محمد كان قال. وما أنت بمستمع من في القبور، ما لدي الذي ما يرضى يسمع ولا يرضى يستدي، فما هن... ما يمكن تهدئه؟ إن الله يشاء. يشتي إن الهداية في الواقع هي راجعة للشخص. إذا أراد الإنسان الهداية باه كذي باه كذي. إذا ما أراد الإنسان هدف ما هو نابع؟ لو تفعل ما فعل. وما أنت بمستمع من في القبور؟ قال بس الحجج أن بتحاول إن ت... ت... ت... تجابر واحد وتسمعه وهو في ميس. ما هم يسوس وفي القبر لو واحد عادي حي وبن مدفون مع الزامش ماذا كدو ميت يعني قبائل من أهل السماء الموت ومن أيضا كونه مدفون تحت التراب فقال ها من ذي إذا ها لا هذه ما رضي منو إن أدري ما هناك فيهم هذه ما اجتاه اجتاههم ما, ما يعني ما يعني لا يريدون اجته ويرفضون اجته ما هنافع به وما أنك بمستمع من في القبر يعني في خلاص. لما نجعل إشاء الجفاء عليها قائم من أنت يهدى من التصوير ليس عليك؟ نجعل الله يعني من إشاء أنا؟ إن في الهداء من إشاء يعني السم؟ <متحدث> نعم بأيسه الله، لكن الله أستهد لها إشاءات مجدين وإسهل في أماكن من هذه الذين <متحدث> بأصل وبأبأبأيمكن ما في بي... وب... معناه يسمع الله ي... ولكننا الله اسمه أمي يشأ وأني اسمع، بيمكن. قال إن أنت إلا نذير إذا لا ت لا تهتم ولا تبا تبقى... ت... يعني تتقسم بهذا ولاذي ما يسمع ولا يحول. قال ما أنت المسمى إمام في القبر يعني هذا رجل مثل الموتى هذا يد لا تحاول فيه اسمع. إن أنت إلا نذير من تلا من ذلنا تبلغه بس ما عليك إن يؤمنوا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 إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وعقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لوفيهم أجورهم ويديدهم من فضله إنه غفور شكور قال إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَدِّ بشيرا ونذيرا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَدِّ يعني تدعوهم بشيء بالحق بالحق الثابت أو بالشيء الذي ليس فيه خطأ بشير لهم تبشرهم بالجنة لمن أجع وتبعك ونذير وتخوف وتحذرهم من النار يعني لمن أجع خالفت وإن من امه إلا خلا فيها نذير وهكذا سنة الله إن كل أمة يرسل الإلهة النذير ما بيأ أمة إلا فيها نذير إن يعني ما نافية وإن من أمة يعني وما من أمة إلا خلا فيها نذير ما بلا أن, الـ إن الـ ما ضروري أن يجير يعني بيقولوا إذا جاء مثلا قالوا مثلا بين عيسى ومحمد صلوات الله عليه على آله بينهم أكثر يعني حوالي 600 سنة ما عبيش ينبيع ما فقال كيف يعني يقول ما في أمة قال ما الامه يعني الجيل وبس كأنه إذا قد معهم يعني في أمة عيسى كذا يعني الله إليهم عيسى فا يعني, يعني بدي هذه وبدي شريعته بعد موته ته عد يعني حتى إلى يعني مئتين مئة أربعة مئة وعاد, وعاد عاد دينه فقدون نذيرها ما؟ يعتبر نذير؟ لم؟ لما عندرس الشريعة حتى هو الدين حتى هو تغير وتححرف فرسل الله إيش؟ محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لكن إحنا قد حين قد ضمن الله بقى هذه الشريعة. وقضم الله وحفظ الله القرآن حفظه ضمن ضمنه ما يتغير ولا يتحرف. وضمن لنا وأرشلنا إلى من يبين القرآن لنا حتى لا يجينا في غير الأصبح فهذه الأصبحته بدوء نذير للناس إلى يوم القيامة النبي يعتبر نذير للناس إلى يوم القيامة فقال إذا إن ما تذهب فأنت أمر طبيعي إنك ترسل إليهم إن من أمة إلا فيها نذير ما هو شيء يعني حاجة غريبة يقولوا ليش من أنت قل الله إنك باسي بحاجة ما تدعى حد جابها هو كذا سنة الله من البداية فالمفروض أنهم يؤمنوا وان يكذبك فقد كذب الذين من قبلهم اذا كذبوا فقد كذب قالوا هم مساويك كذبوا جاءتهم رسلهم بالبينات يعني بالاشياء بالمؤيدقات المبين الواضحه البينات يعني الواضحه الواضحه هذه تبين للناس حق في فتقهم. بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير يعني يعني بالصحائف والكتب وبالكتاب المنير ومع ذا اتذبوا كثير منهم وارجعوا جاء جذائم قال ثم أخدتوا الذين كفروا أذي كفروا بهذا إيه كفروا الرسول يعني السابقين قال أخدتهم ثم أخدتوا الذين كفروا فكيف كان نكير قال كيف جاءوا نكيري يسبسر كيف جاءوا إنكاري عليهم يعني مي جاءوا إيه يعني نكيري عليهم انظر كيف كان نكيري لأن يعني عادهم بيعرفوا اخبار من الأمم الماضية يقولنا لهم كان حيند يسافروا كان بيرو قراء يعني قد انتهت قراء يعني من الأمم السابقة ومع هذه الصصة يعني بيعرفوها يعني يعني عنها فقال بسروا كيف جاءوا جزائهم حين كفروا يعني وانتم يفهموا إذا ما امنتم واستبعتم باجلكم لكم مثلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفة الوانها قال ما بترى أن الله أنزل ماء من السماء ماء هو نوع واحد شيء واحد انزلها الله من السماء فاخرج به ثمرات مختلفه مختلفه مختلفه في اللون وفي الجنس وفي الطعم وفي الشكل قال امام دليلني في كتاب البرهان مختلف الالوان واجناسها وانواع يعني وطعمها وشمها و... وكثير من الاشياء فتختلف يعني ما يصير مختلف الوان يعني تختلف اختلاف كبير ولئن اديناه لما هم على ما وعده كيف إن الما طلع يطلع منه أشياء مختلفة كثيرة في يعني نبشّي إن, إن إن الله ذي بيتحكم فيها الأمور وإن الله ذي بيجعل هذه الأمور نبشّي هناك إيش من الله ونبشّي هناك يعني شيء مدرك وإنه بيتحكم في هذه الأمور ويعني وخبير وبصير بيجعلها على إيش بيجعل أشياء مختلفة لما هم على عشوائي منجي كلها سوا لأن ما المرضي أشياء سوا. لا ولا ولا من ولا يصح منها يعني يعقل لا لمن يعقل أي إنسان عاقل ما ما ترى هذا شيء لما أقده في رسول الله لما تزيح لا يعني النظر الم ترى أن الله أنزل من السماء سبورة في الخطاب يجيها هو لأي عاقل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها إذا هذا بيد على أن هناك إله متحكم وخبير ما منستر واحد يسبر يعني لو عشوائي ما من كلها مختلفة أشكال وأنواع عجيبه وكذلك يعني وكذلك لو حكى المخلوقات ما منستر دا شيء واحد يسوي يحتاج بعضها يجي ما, ما كل شيء الحال كل شيء يعني أمر غريب قاله ومن الجبال عبّا يقول أنا ومن الجبال جودة دمبير وحمور مختلف ألوانها وغرابي بسود حتى الجبال قال بعض الجبال في فيها جبال فيها خطط يعني خطط الجداد قال خطوط خطوط دمبير وبعضها فيها حمر وبعضها فيها بقع إيه جودة قال بيض وحمر مختلف ألوانها وغراء وغرابي بسود وكذلك بعض الجبال بجود أسود ذا يعني أسود حالك الثوات مثل الغراب حين يقولون كأنه مشتجه من الغراب فهذه أنواع مختلفة حتى الجبال ما بيجي ثوى جبل لونه كذا جبل لونه كذا جبل مرتفع جبل واطي جبل عريض جبل كذا وأشكالها ما يثوى يعني ما هي مسألة عشوائية إذن هناك شيء جعلها كذا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذا حتى الناس كاب جا الناس مختلفين. ماهم كل واحد. أطلع. أطلع. آه. كل واحد مخ يعني ايش مختلف عن الآخر؟ بي ابناء أبناء واحد جا وذا شكل وذا شكل وذا شكل وذا شكل ويجي يعني ملايين الناس. صردا الحين الحين رجع اكتشفوا بمع تطور العلم كيف رجع اكتشفوا اشياء غريبة؟ اكتشفوا مثلا ان, إن البصمات مختلفة. كل ليه هذا الأصبع؟ ترى فيها الخطوط هذا اللي بيقولونها عبارة عن بصمة. تشكيلة الخطوط هذا كل واحد يستشكيلها الحالة في الملايين من الناس يعني كل الناس كلهم الآن وذي سبقوا قبلنا والذي قبل كل ما بحجم في أحد نائيا ولا أنت مثل أخوف ولا مثل أبوف ولا كل واحد مختلف عن الآخر ما مستر واحد سبب كذا ولا أحد كامل يعني العب قال والد ولا ما مستر يصنع أشياء مختلفة كذا فإحسا إيش يجي أشي أشياء يجي متساعدة قال إذا ف هذا الحين لا بيتكلم في الآية عن الناس المهم سوى يختلفوا وألوانهم وأنواعهم وهيئاتهم أسبت ذكر كل جزور الزاو سورة الزاو سورة الزاو بشكل عجيب نحن نرى ذا غير ذا ومن الناس والدواب كذلك والأنعام مختلف ألوان الدواب كل ما مشى على الأرض ومن الأنعام الأنعام يالجمال وال يعني أي والبقر والغنم وثالث مختلف يجي مختلف ألوانها وطبعاًها وبأشكالها، قال مختلفاً ألوانه وكذلك مثل ما مثل الأشياء السابقة. إنما يخش الله من عباده العلماء الذين أما في هذه الأشياء ويعرف الله ويعرف يعني يعرف الله حق المعرفة وعلمته الله وقدرته وعجيب قدرته هذا الذي يخش الله. إنما يخش الله من عباده العلماء به الذين علم به عارفين قدرته عارفين له يعني صفاته هذا الذي يخش الله. إما ولا جدال ما بي ما بيعرفوا ولا كده ما عش ما بخش إنما خش الله من عباده العلماء يعني لا يخاف الله من العباد إلا العلماء العلماء وفعل إنما خش الله الله لفظ الجرائم فرد ما معنى إن الله ذي بخش قال ما بيخاف من الله إنما خش الله من العباد إلا العلماء يعني ما يخاف ما يخافون من الله إلا العلماء المعنى كذا قلنا الله منصب لا يجد روح أن الله يخشى الله ولا من العلماء لا إنها الله مفعل. إنما يخشى الله من عباد العلماء يعني لا يخاف من الله من العباد إلا العلماء كنت أخبرني بقول العلماء يعني العلماء بالطبيعة لا العلماء بالله أنا بعد يعني ذكر الأنواع هذا كلها لكن وإذكرها على أساس ما تدلك على الله هذي هو قال الله هذي أندل السماء من السماء ما وذي كذا وجعل أشياء مختلفة وكذا فذي يعرف الله ويعرف قدرته وهذا هذي بيخش الله لأنه بيدير بها من صد وعارف إنه بيصدق كلامه ذوي وقادر وصادق في وعده ووعده هذا اللي بيخشه ويخاف. لا ما يبغى إيه ما يبغى. إذا ما المراد حتى ما المراد لا ولا المسائل فقه ولا ذي ما هي العلماء لا ولا المسائل الطبيعية كذا هم يدرين ذي الشيء كذا ولا كذا ولا كيف الكون ولا كيف ما يعني أديب يعرف الله من خلال يعرف الله وقدرته وعظمته وصدقه في وعده ووعده هذا اللي من الله يعني متأكد من, من الله وقدرته وعظمته متأكد إنه بعد يوم يجيب هذا الذي يخاف من الله إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز الغفور إن الله عزيز لا يغالب ولا حدا يقدر عليه وذي وذي فلذا يكون يفهم من هذا الأشياء يدل على قدره عجيبه لله وعظمة الله فالله عزيز لا يحتاج إلى أحد ولا يستند إلى أحد القادر لا يحتاج إلى أحد غفور في أيضا حين يقول عزيز أيضا قوي ولا يرد أحد من خالفه إيش ما حد إيش يستطيع يعني لا يغالب مخلوق. قال لا يغفل لكن بقينا في غفور وش يعني غفور قال ما معنى أن الله ذا الله عزيز وقوي وما حد إذا إذا إيش حد يعاقبه عاقبه ما حد رد له لكن وإن في نفس الوقت غفور الذي يرجع له لمن سار ورجع إلى الله باغفر الله له فلا يقولوا هكذا كيف إنه يجمع بين ذا الأمرين كانوا عزيز وقوي منحنى بكل صفات الله والتهذيب ورجع الغفور قال الله عزيز, محطة. محطة. محطة. عزيز محطة. بالنسبة لما يعني لا حد يغلبه وضويه ما حد يرده إذا إيش هذا بالنسبة لذي خاله ولكن أذيه يرجع ما هو عاجل الله بيغفر له أذيه يرجع إله ويتوب إله بيغفر الله له لكن أذيه يرجع ويتوب إما إنه, ي... إنه عاصب لا فقد بيتحرف الأول حين ما يحاجب حين ما إيش حين ما يعاجب سهلا بال... بذي أنك عاجب من, ال... من الرحمة <تصفيق> أنه يمهل واحد ما يعجل بالاجب العقوبة. إن الذين يثلون كتاب الله واجام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تمر قال الذي قال الذين يثلون كتاب الله واجام الصلاة وامتثلوا أوامره واجام الصلاة أقاموها يعني اتوبها حق يعني على أتوا بها ما أراد الله اتوبها دويمة ما قال قلنا ما قال ما قال أقاموها. جاي بالصلاة على ما أراد الله تامة بشروطها وبأجل وبكل ما أرد الله فيها وفي أوقاتها فقال وعم فقو أيضا مما رجعناهم قالوا بأن الله جمع هذه الصفتان أيه بيقول الصلاة تبي رأسل ال يعني كأنها رأس القائم بالنسبة للعبادة البدني هنعم الصلاة تبي مرتأنيها يعني عنوان للعبادة البدنية والمال الزكاه لا يجب فقال يكون هناك الذين يكون هناك قالوا يكون هناك من يكون هناك من يكون ما من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من قال ما رزقناهم <تصفيق> <تصفيق> قال إيه لكن صار ما هو لكن. <تصفيق> نعم ما فيها ما هو ضروري ولكن الأشياء هذه هو ضروري هذه هو لازم هذه قال يحملها على الشيء اللازم اللازم ها إيه يعني الذكاء الزكاة يعني الزكاة ما مما ردقناهم سرا وعلانيا بقناكي سرا وعلانيا كان سر وهذا بيجو أجر كبير عند الله لأن يعني لا عدل يعني ما عاد تدخل المرأة فيه ولا حب يعني يتوى الناس يجيل الناس يقولوا كذا ولا يدحوا الله يعطي ينفق سر هذا في عجب عظيم لكن في نفس الوقت في هذه العظلة ما ما لا يتفضل لأن بعض الأحيان العنالية تنفح أحيانا تنفع، مثلاً قد شخص إذا ما عطا بيجل ما بيجي إذا هم الناس الناس, الناس لا, لا هو أهضر وراها تمثل. والله يحطل لا, نعم. نعم. لا. لكن العنانيه اذا احيانا تجدهم يكون ناسب إذا جاءه بيعرف عن نفسه التهمه بعض المرات اذا, إذا قالوا ما قال مبلغكني بسر وفرض جاء واحد سال واستحق ورجع ما عرف يابله يقول لا الناس خله لا محتاج لا زاله هذا السهلة والناس من بزايزة. نفسك أحيانا بيجي المقصود سهلة ل... كان سر علىانية ما هو ما بالله علىانية جو ما قصده وما هو في السر سهلة اجتية قد ال الحاجة أن يكون علىانية اللي ما أحيانا ال... ال... ال... حين الناس بتجيء بيسووا مثله تشجعوا له لا ما ما كذا كده معلح. نلا عندي هي الذكاء. إيه غربناش شيء إنها الثواب درك ما إذا ما أرد الله إن يمدحهم. ما أنا ما هذا ما هذا لا هو اللي يمدحه لا لا بيننا سبب لو بني مدروه ها هذا ما بيجواه على سال العبادة كلها لله وبشي أحيانا بيجي على على المناسب فالله قال ها سير يعني أنا على حسب الحالة الله قال دولا هذي بيجيم الصلاة يتلون كتاب الله ويجيم الصلاة وكان يتلون كتاب الله ويطبقوا ما في ماذا مرسوم الله هو ما عندي بيقولوا بعضهم أيضاً يثلونه ويتتابعه إذا هو من من, من اللي يثلوه يعني تابعه زين فهمه بفسره بعد فسره ويتلله ويتابعه ربما من التلا يعني تابعه آه. غير التلاوه والله قال ليوفياهم أجورهم ويديدهم من فضله في هذا الأشياء قال ليوفياهم أجورهم يديهم الله الأجر وافي ويديدهم من فضل ويديدهم من فضله, ويديدهم من فضله. إنه غفور شكور إنه غفور يعني حتى ولو قد قصر الإنسان ولو قد أخطأ فالله بيغفر وبيسهل على الناس إذا قد رجعوا وتابوا وشكور يعني كثير الشكر بيعطي بيجاز الشكر هنا بيقولوا مجاز فانه ما يمكن كن الله, الله إيه ما جاء يشكره يقوله شكرا ولا سلام ولا لا عادة, عادة فالشكر الله فالله عندما يقول شكر من الله يعني انه جاز فالشكر من الله عبارة عن ايش عبر عن المجازة والعطاء بالشكر وهب لنا مثال المبالغة يعني انه يعطي الكثير انقال شكور بامثلة المبالغة ولا شكور بيعطي الكثير كان قابل ال عطاء له يعني بيجي فينا كثيرا بنات كثيره هنا الله الله آيات بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين احنا إلى سورة فاطر صفحة أربعمائة وثمانية وثلاثين فاطر صفحة أربعمائة وثمانية وثلاثين أول الصفحة آية واحد وثلاثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه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 جَنَّاتِ نَعِيمٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَابَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دارَ الْمُقَامَةِ مِنْ رَبِّنَا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نور والذين كفروا لهم نار جهنم لا يغبى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 وهو من الكتاب هو القرآن الكريم هو الحق هو الحق الثابت من عند الله مصدقا لما بين يديه يعني هذا الكتاب مصدق مصدق اهل للكتب السابقه وقلنا بيقبل بين يديه يعني اجي قدامك هذا بيعبر بقول بين يديك يعني انا هذي قدامك بيعبره ايضا عن ما سبقك لأن دي سبقك دي سبقك من سبقك من الكتب نعم فقال هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ان الله بعباده لخبير يعلم ما هو الصالح لهم وما هو النافع لهم بصير بذلك ثم اورثنا الكتاب الذي اصفينا من عبادنا بعد ما اوحى الله الكتاب إلى نبينا محمد قالوا بعد النبي صلوات الله عليه وعلى آله أورثنا الكتاب الذي نستفيه من عبادنا أهل البيت يفسرون ذلك بأن الله أورث الكتاب لأهل البيت عليهم السلام وهنا معنى الاستفاء ما بحد به اسماء باستفاء لأسره معينة إلا لهم ما حد بيقول باستفاء لأسره معينة إلا لهم في هذا والاستفاء ثابت وحديث الاستفاء أيضا يعني إن الله استفاء النبي ما قال إن الله استفاء استفاء آدم يعني في الأخير قال استفاء قريش ورجع استفاء بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار فكان أهل بيتهم المصطفين والأدلة أيضا على أهل البيت كثيرة فقال الله ثم اورثنا الكتاب الذي نستفينا اذا اورثناهم يعني جعلناهم حامله هذا الكتاب هذا معنى إذا حملت هذا الكتاب والقائمين بهذا الكتاب والمفسرين لهذا الكتاب كما في الحديث اهل بي يعني الناه يعني ان اللطيف الخبير نباني انهم لن يفترقا حتى يريد علي الحوض تكلم في في الكتاب في اهل البيت فقال هذا الاستيفاء اورثناه لهؤلاء أما نحنا بعضهم مثلاً بيفسروه مثلاً غير أهل البيت وغير متابعيهم بيفسروه مثلاً بأنها الأمة أمة محمد ما كيف عاد الاستفادة؟ هالاستفادة يعني ال والاختيار فهنا إذا ما نشئ نشئ يعني يعنيهم جعلناهم الحمله له والمفسرين له فالله جعل دلنا على إشبرنا القران القرآن والمفسرين للقرآن ثم أورثنا الكتاب الذي أستفينا من عبادنا. يعني أهل البيت عليهم السلام فمنهم ظالم لنفسه لكن ما معنى ذلك إن كل من كان من أهل البيت إنقدوا يد بايسبور الكل لم أرى حساب أعمالهم الله تجعلهم يجعل فيهم الأمدية أن لهم الكتاب لكن الصالحين منهم والمؤمنين منهم فقال فمنهم ظالم لنفسه فيهم من يظلم نفسه هو العاصي في ذماء نافع لهم من أهل البيت إذا هو عاصي ومنهم منهم ومنهم يعني متوسط يعني يعني ما بيظلم نفسه ولكن ما هو سباق ما يعني ما هو مثل في يعني يعني مثل الناس العاديين مؤمن مؤمن عادي لكن أذبي لأن برجع أذكر درجة ثالثة ومنهم سابق بالخيرات قال يعني سابق بالخيرات هؤلاء لعمه أذى دعاه الإمام ذي دعاه وجاهد وإيه هو أتباعهم هذا الذي ظالم السابق بالخيرات وذي ما دعا بقالوا يعتبر المقتصد والظالم النفسي قدوا الأول قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير يعني السبق بالخيرات وهذا قال مثل وهو مقام الأئمة قال ذلك هو الفضل الكبير هو الفضل العظيم جنات عدن بيقولوا يا اربها بيقولوا جنات بدل من الفضل وشو الفضل يعني قالوا يعني الفضل هو جنات يعني جزاء جزاء الفضل او جزاء السبب بالخيرات الناس بدل من ذلك لا من الفضل الكبير والفضل الكبير هو اشاره الى السبب بالخيرات. بالخيرات ذلك يعني بالخيرات ذلك الفضل الكبير الفضل الكبير؟ جنات نعم بدل منها كيف إن بالخيرات إلى دخول الجنة، جبهم لباسا بين بدر ومن منه. جنات وعذني يدخلونها، يحلون فيها، يعني يحلون فيها من أساير من ذهب. يعني في في الجنة بيتنعم فيها ويحلون فيها يعطوا فيها الحلي أساير من ذهب. الأسائر هي إسورة جم إسورة، هذا اللي بيقولوا بلازق أو يسموها على يدين. الحلق دي على يدين. هذا الأسائر. بايجي لهم نباس ما في الجنة ما عدها محرمة يعني بايجي لبسوها آش بايجي قال يحلون فيها أسائر من ذهب ولؤلؤا هو حتى قالوا جم بل جمع الجمع بايجي يكون أساور كثيرة بايجي يكون آش في يديهم بايجي لهم حلي كثيره حزينك كثيره، بايجي يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وأيضا يحلون باللؤلؤ وهو الخرز يذيب الأحجار الكريمة هذا ييجي غاليها الآن قال بيجي لهم أيضا يحلو نبى بها واللباسهم فيها حرير واللباس قال هكذا ييجوا الحرير وييجوا كده أحسن أنواع اللباس وقالوا الحمد لله قالوا أنها قالها أنا من أساورة من ذهب جمعها يعني ما كثير الأساور والل واللباس ما ما يجمع وراك الثرى قال إنه ما ما هو يعني ما هو مطلوب. لأني بجد ما هو مطلوب إكسارة اللبس لو لو قال الباسم كثير يعني بيجيبه برد والله ماذا الباسك في الذي يغطي الجسم ويزين بس بس ولما زينا هذا البيسبور البس خيارات الجلية الت وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني يدخل الجنة قالوا بعى يدخلوها وقالوا الحمد لله يعني وب الحمد لله بل قالوا إن ال استعمار في الماضي بالنسبه في كلام الله للاشياء المحققه ايه مش بيقول قال ولا ولو عادي بايقول وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن هذه يقول الحمد لله على سلمنا التعب والشقاء ويعني الدنيا وتعبها وهمها واما الحين الحينه في الحينه افتهنا وكذلك الهم من الاجل في من, من دخول جهنم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور يعني غفور يغفر لمن تاب يعني ولو قد أصل الإنسان باي يغفر له وشكور يعني كثير الشكر يعني أعطانا كثير من الآه من في الجنة أعطاهم قالوا شكور يعني من أيضا من أمثلة المبالغة يعني إن أعطاهم الكثير وكثير وشعطهم شكر على اعمالهم وهذا ونه مجاز يعني جزاء الاعمال اعطاهم الله عشان من عمل نستفيد النعم عمل كثيره من قوله يكور لانه يحيطوا شكا يعني ما دار شاتر قالوا لنا من امثله المبالغه الذي احلنا دار المقامه ربنا غفور شكور قال الذي احلنا دار المقامه جعلنا نسكن او نحل في عيش دار المقامه المقامه يعني التي الاقامة الدائمه دار الاقامة ما يدري اسمها دار يعني ب... يعني أشي... يعني انت دار بس أو دار امتحان الدار الدنيا ما في جنة دار إدامة يعني دائم وهذه ما عد... يعني نعمه ما اكبر منها وما يعني من اكبر النعم حين يستمر الايه للأش... النعم دائما ابدا ما بعد يعني في ذن النعم كثيره فالله ذن شكور اي قالنا ربنا غفور وشكور يعني عطانا الكثير على اعمالنا ما بلان يعني الكثير على اعمالنا فالانسان بعمله بيحصل على أن يعمل في على الجزاء الكثير في الجنه الذي احلنا دار المقامه من فضله يعني من لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها في دار المقامه يعني دار الاقامه الابديه لا يمسنا فيها نصب ما يتعب واحد فيها ما ولا تتعب ولا, ولا, ولا, ولا اللغوب يعني الخند هذه تجي بعد التعب ما هو كما تعب واحد ورجع يقول خلاص خمد يقولوا لغبت ما فهمت عندنا لغتها الخلان يقولوا لغبت ما بيجي فيها لا تعب في الجنه ما بتتعب من شيء ولا هي الخند هذه تجي بعد التعب ليش به اللغوب معناها غير النصب النصب هو التعب واللغوب هو الايش الفتور الذي بي... بيجي بعد العش... بعد النصب ها قال ماهي لا بيجي فيها لا تعب ما في تعب في أي فعل ولا يجع تخمد بعده لا يمسنا فيها لاب لا نصب ولا يمسنا فيها لغم هذا قال الأهل الجنة والذين كفروا لهم نار جهنم هذا بالمقابل والعكس الكافرين قال لهم نار جهنم هذا جزائم حقهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ما يمكن يقضى عليهم يعني ما يمكن أن الله الموت عليهم يقضي عليهم حتى يموتوا لا يقضي عليهم فيسبب ذلك في موتهم دائما فيجلسوا فيها وهم كذلك بيتخلدوا فيها هنا قال دار الإجامة يجيهم ويرتعوا دولا بيتخلدوا فيها ولا ولا في أشد العذاب ولا يمكن إيه إن الله يقضي عليهم يعني يموتهم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها حتى التخفيف ما يمكن يتخفف عنهم من عذاب جهنم مهما طالت المدة ومهما كان شدة العذاب بيبدأ بدرجة شديدة ما فيها أي تخفيف ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك قد يقولوا ربما من هنا يعني ما يخفف عنهم من العذاب نعم كذلك نجدي كل كفر هذا كذلك نجدي مثل هذا يعني هذا جزاءنا كذلك نجدي كل كفر كل واحد يكفر النعمة كل واحد ما يشكر الله كل واحد يأسياء ربي كل واحد يكفر بالله هكذا يكون جزاء إنه يتخلق في جهنم ويجي عذاب شديد ولا, ولا يمكن ويمسك الله روحه لا تموت يجلس يتعذب دائم ولا يمكن يتخفف عنها العذاب مهما كان وهم يصطرخون فيها وهم يسترخون فيها يعني فينص Leben النجدة بيطلبوا النجد يطلبون من الحية من شدة الألم والعذاب وهم يسترخون فيها ويسنجدون ويدعوا ربي ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يا الله يا ربنا أخرجنا نريد أن نصبح وبا begitu نسلح أعمالنا ويخnal Use as مثل الأول الأول نعمل بأني غير الذي كنا نعمل يعني بأن أعمال ثانية جديدة صالحة ترضيك قال بيو قال لهم أولا من أعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر ما قد عمرناكم مدة يكفي أن أي واحد أي متذكر يتذكر بها يعني يكفي مدة طويلة قد يوادهاكم قد أمكنكم انكم تتذكروا وتترجعوا وهذا الكلام الآن هو تنبيه لنا تنبيه لنا هو موضوع من الرسول ولكن كل من يحب ان يكون هناك من يحب ان يكون هناك من يحب ان يكون هناك من يحب ان يكون هناك من يحب ان يكون هناك من تذكر وجاءكم النذير ما جاكم النذير ان الرسول هناك من كل ان يكون هناك من يحب ان يكون إذا قدوا يعني أبتعد عن الله ما عدوا ينبع في شيء بيرجع يحيب ويرجع يقعد إذا ما يجدوا كبير يقعد فيموت ولا ينبع فيه نابق فقال قد جاءكم النذير قد أو أنذرناكم قل هذا تفسير والتفسير الثاني بالرسول النذير الرسول الذي أنذركم يعني خوفكم من عذاب الله هو التفسير الأنسب قال هما تعمرناكم مدة طويلة يتذكر فيها أي واحد حد يعني من شأنه يتذكر اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وما قد جاءكم النذير رسول يحذركم وما قد دريتم انه باجي كذا يعني في حين عدم حين يقولوا هذا الله خلاص رجعنا بنا قامت الدنيا لخمه ومرك نبي لكم هذا الامر وجاءكم النذير فذوقوا ما عاد يهدم ما عاد ممكن ترجعوا اذا اطعموا العذاب فذوقوا فما للظالمين من نصير ما ما في اي شخص يمكن ينصركم ولا يمنع عنكم يعني يمنعكم يمنعنا من ايه من تعذيبكم فما للظالمين من نصير ما لهم ما يمكن اي واحد يجي يدافع عنكم لا احنا سامعين لكم ولا احنا لكم مهله ثانيه ولا عاد حد يمكن يدافع عنكم فما عم معكم حل ولا عاد عذاب مستدين ان الله عالم غيب السماوات والارض إنه عليم بذات الصدور قال الله عالم غيب السماوات والارض عالم بكل شيء في السماوات وفي الارض وكل ما خفي عنا بل حتى إنه لانه عليم بذات الصدور بدي في بالصدري في الصدور في داخل الصدور يعني بيدري وش في نفسك قبل أن تتكلم ولو ما تكلمت نهائيا بيدري بي وش في كل نفس في كل نفس عليم ايضا بذات الصدور إذن هو إذن في جو... الإنسان بدو... ما الله مجاد إلا على حسب عمله على إن... انه يستحق هذا الأمر هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مكتئباً قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يعني المفروض أنكم خلفت ذي قبلكم وأنعم عليكم ب بيبن وخلفتم من قبلكم ودرت وش رجال قبلكم تنتبهوا وته وتشكر الله على على النعم ذي بيعطيكم ولا عديك تكفرها فلذا قال فمن كفر هذه النعمة جن جعلكم خلف في الأرض فمن كفر فعليه كفره هذه يكفر ما يشكر الله على هذا النعمة أن أن أن أوجدت تعيش في هذا ال الأرض وربما بيبروا دحين الأرض هي يعني في الكون الأرض الحين هي الـ الـ الكوكب الوحيد الصالح للحياه ورجع يجي لنا في يعني ما بشي ما في كل الكواكب ما في مكان يصلح للحياة عادل بلا بيقول يمكن ندري واجه اجهزه وتحويل وتغيير عادل لازم عادل بيقول ها قال الله جعلكم في هذا الرحله محتاجين ندور وراي والذي جعلكم خلاifa في الأرض وأنعم على جعل في يعني في أحسن مكان فالمفروض أنكم تشكر الله على كل النعم الذي يعطيكم لكن فمن كفر فعليه كفر فيتحمل والأيش وما هي العقاب عليه يعني هذه تحمل النتيجة ولا يزيد الكافر نكفرهم إن ربهم إلا مقتا وكل ما كفر وما بلا بزيده يعني غضب من الله ورجع يترتب على ذلك ايش عذاب زيادة من الله ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة وكل والكفر ولا بينفهم الكفر ولا بينف قال مابلا بيزيدم خسارة في خسروا وهذا عممها الخسارة قالوا خسارة في الدنيا والآخرة في خسروا في الدنيا ما عاد الدنيا ما عاد بيرتاحوا إذا ما عاد يطبقوا شرع الله ولو هم مرتاحين ماديا ولو هم كيف ماهم بيعمهم مشاكل بيعمهم إذا بسبب كفرهم فهم ما بيخسروا بسبب كفرهم في دنياهم وفي اخرتهم ان في الدنيا هذه المشاكل دي تجي وفي اخرتهم العذاب الشديد إنه لك في دنياهم بيجي, دنيا بيجي مشاكل وتعب فلذا بيسمع بحالات انتحار كثيرة لغير المسلمين يعني معهم إيش، وش بقى ينتحر واحد؟ اللي معهم الضيق والشدة معهم مشاكل يعني كثيرة حالات الانتحار قال بك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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن ذلك إن امسكهما من احد من بعده إنه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء اجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا قلنا لكم هذا ايضا فيها من الآيات لأنها بيوجه الخطاب للمشركين يقولون ربما هذه الصورة أو أكثر آياتها مكية يعني عدد يدعيهم للدخول في الدين وترك عبادة الأسلام فقال أرأيتم شركاءكم أرأيتم يعني خبروا لي يستعملوا العرب كذا أرأيتم إذا كان كذا يعني خبر لي أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله خبروا لي شركاءكم الذين تدعوهم وتعبدوهم من دون الله ماذا خلقوا من الأرض وش, خلق. وش خلقوا من الأرض لكي لكم تعبدون مش خلقوا من الأرض يعني ولا حاجة ولا ذره من الأرض خبروني خلقوا من الأرض أسلام أحيات خروني ماذا خلقوا من الأرض أم لا أمشي في السماوات ولا كانوا مجاركين في في السماوات هذا غريب اذا انكم تعبدون غريب إنهم يعبدوا هذول الأحجاب ما تستبروا لهم شيء ولا تفعلوا شيء ولا تخلقونه كان هاي كان يعني كان والله كاذب مشاركين في السماوات دولة الحجاره اللي ما جاتهم سبروجي ولا حتى يدافعوا عن نفسهم ام اتيناهم كتابا فهم على بينات منه لعل الكلام فيه بالنسبه لل يعني للكفار ما عاد هين الاثنام قال والله كاذب الحين يقول اي كان هاي كتاب لان هذا ما هو شيء طبيعي ان هي لي حجر ما العقل الذي بتوصل اله ولا بشيء اذن العقل قال معكم شيء؟ هذا امر ما يمكن يصل اليه العقل الكذاب بذاته في كاد معكم شيء من الله اوامرنا ومسبروا هذا انتلوها هكذا من دون جهه من دون تقتنع قل ما قال ايش ام اتيناهم كتابا فهم على بينات ولا كاد معكم كتاب من الله يعني ايش يبين من هذا الامر ما يمكن يقبل مره والعدل ما يمكن تقبل ولا هم منطقي ولا قال امهاتنا ام كتابا فهم على بينات منه كاد معكم كتاب انزل الله عليكم وانتم معكم بينات وادله واضحة منه اذا ما معكم شيء اذا ليش هذا ليش هذا التجاهل وليش هذا يعني الغباء انكم تيجي تروحوا تعبدوا هذه الالهه لانهم ما ما معهم اي حاجه يستندوا ما بلا بقرر انا اباه ما كذا فالله بينكر عليهم ذلك بل يعد الضاربون بعضهم بعضا الا غرورا يعني بل ما, ما معهم شي لا كذا ولا لا يعني ما بتسوت هذا لا شيء ولا معهم كتاب ولا معهم اي حاجه ما بلاهم بيضحكوا يضحكوا على بعض في بيغروا بعض مثانه انها بات تشفع وانها بات ضر وانها بات سوي وانها ولا بشيء ان الله يمسك السماوات والارض هذه ما هي قادره على شيء وانت الفرق بينها وبين الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا يعني بيمسك ملاك دايش. يعني تزول عن عن مكانها الان يعني يعني بيستغربوا الان علماء الفلكيين يرون ان الشمس لها حركه مستمر والقمر يعني والأرض لها حركة أيضاً مستمرة والأرض بتدور على الشمس والقمر بيدور على الأرض وكلها بتمشي وهناك كواكب كثيرة بتدور على الشمس ومنها الأشياء الأرض يعني لكن في مسار محدد مسار محدد وكواكب كبيرة لا يجي أي اختلال إنه من يجي تصادم والله شيء وانتهت الأرض تخيل حين يسقط على الأرض مثلها ولا تستدم بها يعني من يجي كأت؟ يعني كأت من تنتهي فالله سبحانه يعني قال الحين الله ما بلا ما ذكره يعني الله بيمسك هذه السماوات والأرض كل شيء بيمسك في مساره والعجيب قلنا عندما يربس الواحد العلم الحديث يراحف كل شيء من مسار معين وحركة دائمة والآلاف السنين ومدريسهم ربما تصل إلى ملايين ولا جي تصادم ولا شيء يعني إذا إيش قدرة عجيبة؟ فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده لا اختل توازن ما ما من أحد يقدر يمسكهم ما ندري باء أمسك مثل الأرض ولا مثل الشمس إن أمسكهما يعني ما من أمسكهم إيش أحد من أحد من بعده يعني من بعد إيش عفلات اله ولا من بعد إنزالها ولم بعد جوالها نعم انه كان حليما غفورا ما لا يعني ان الله كان حليما بكم يعني المفروض افعالكم هذه المفروض انه يعني انه يخليها لا تنتهي وتنتهي العالم كله بسبب معاصيكم لكن الله حليم ما بيعاجل ما بيعاجل على الايش بالعقوبه وغفور بيصبر يغفر ولا قد فعل الانسان ما فعله ولا أتصرف على الناس كذي كافية بأن إيه أنه ينهيهم جمع قديم يكذِّق إيه يعني من أفعالهم ومن معاصيهم ومن كفرانهم ما يقصد أنه يخليهم وأن إيه يعني وروح الله يعني إيه نام كنها الأرض وانتهي الكل إن الله كان حليما غفورا واقسموا بالله جهة ايمانهم لان جاءهم نذير لا يكونن اهدى من احد الامم كان بيسمعوا ان الله بعث مثلا موسى الى اليهود مثلا الى بني اسرائيل وكذبوا وبعث عيسى وكذبوا وبعث كثير من يعني من الرسل وما من بيكذب قالوا ما احنا بيقولوا كذا من لا جيلنا إيش لا جيلنا أنا بأن هنا مجيء هنا مستجيبين ومن أهدر يروحنا أحسن منهم أحس أهداه من أهدر الأمم قال حين يعني ما قد ما رسول فقالوا بيسموه قال جهد إيمانهم بإيمانهم أحب من الأيمان إن لا جيل النبي إنما يكون من أفضل الأمم. ما سووا زب ما سووا منذ ذيك الأمم السابقة يحاربوا أنبيائهم ولا يثروهم قالوا إيش وأقسموا بالله جَهْدَ إيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكونن من إحدى فَلَمَّا فلما جاءهم نذير ما جاءهم إلا نورا لكن ما بلج عن نذير وهو النبي صلى الله عليه أرسله عليهم الله أن ما جاءهم ذلك إلا نفور عنه عنه وحاربوا. إلا نفوراً قال استكباراً في الأرض يعني ما زادهم إلا استكباراً قال استكبار بدل من نفور استكباراً في الأرض زاد مستكبار في الأرض وتكبر وعدم متابعة له لأن كيف قال مثل يختار هذا البعير يختار هذا ليه <تصفيق> دي ودير نجمة جو فلان نجمة جو فلان في الأرض ومكر سيء بل زادهم من المكر المكر سيء فحاولوا أن يقتلوا يعني يمكرو برسول الله المكر سيء حاولوا أن يقتلوه وحاولوا إنذاءه وحاولوا قتل المسلمين هذا ليه جاء حين جاء لهم أشياء حين جاء لهم نذير هم بيقولوا أبسموا أنه لا يجيروا يكونوا أهداء من إحدى الأمر ورجع ما بلاجعهم نذير إلا حين نفروا وزادوا في النهور والبعد عن الله يعني كان هذا أسهل حين ما جاءوا الجانبي هذا أسهلهم ما حين جاءوا بيه ويرفضوا ويقدر حجي عليه معظم ورجع قال ايش ما زاد من الله نفرة استكبارا بالأرض ومكر سيء ولكن ما نفع مكرهم قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لكن الم المكر السيء ما بيحيق يعني يحيط ولا ما بيصيب إلا أهله مكر وماكر سيء برسول الله فأيش كانت الدعارة عليهم مكر وماكر سيء بالمسلمين فكانت الأش كانت الـ يعني ال عليهم يعني هم هذين جاءت ورطوا في ذلك كان مثل ذي يقولون من حفر حفرة لأخيه وضع فيها هم حاولوا أن يقتلوا المسلمين ويتعرضوا لهم فكتلهم المسلمين وهذا مهم ولا يحيب المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا كان هذا فهي حاجم إذن ما عم معهم إلا سنة الأولين عاده الله في الاولين سنه سنت الاولين يعني عاده الاولين كم عاده الاولين انهم كما جاء نبي وما رضوا يسمعوا فان الله بعيش بعادهم هذا اللي يجي للاولين اذا ما عيش امنوا إذا كانهم ما هذا الله هذا فهل ينتظر لله سنه الاولين إنه يفعل الله اذا الحين يجي لهم كل الايات ويوقع لهم كل شيء ما ينفع فيهم بدون شيء من التهديد هنا. إذا ما هناك فيكم إلا مثل ما كان بيجي الأولي، بيجي لكم عذاب، تعجيل عذاب، سواء عذاب إنما عذاب إيش بالقهر على عيد المسلمين، واللاب إيش عذاب من الله حاقد، فهل ينظرون إلا سنة الأولي؟ يعني ما ع ما عمل الله يعني كان ما عمل الله فيهم شيء، ما عتم رأي الله يل مثلا مثل ما جاء الأولي، فلن تجد إيش لسنة الله قال، فلن تجد لسنة الله يتبدي ما يتبدي سنة الله، هكذا. بيتعامل مع الناس إذا ما آمنوا و و ورفضوا عاندو في رجاجيل لهم عقبة في الدنيا وهذه سنة لا يمكن أن, أن تتبدل ولن تجد لسنة فلن تجد لسنة الله يتبدي ولن تجد لسنة الله يحولها ولا أنت ولا أنت راتحويل الله يعني إنه مثلاً قلنا سنة الله إنه عاد بذي ما يربايمد الموزي في ما يمكن تتغير هذه سنة تتبدل ولا يمكن تتحول يعني ان احنا ناس غير غير الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكفار او غير ليش ما لا لي من ايش كفر بالله ولا بالانبياء والرسل ما يمكن يرجع يروح يعذب يتحول العقاب من الـ من, الـ من, الـ من الـ الـ الكفار الى صالح ما يمكن فاذ الله تدي لا ولن تجد سنه الله, الله تحويلا أو لم يسيروا في الأرض، فينظروا كيف كان عاجبة الذين من قبلهم، ما في الأرض، ما سافروا ورأوا أن قلنا لهم كان بيسافروا إلى لجأ التجارة، وبيمروا على كثير من البلدان هذه المهجورة، يعني من أي من يعني من يعني بلاد الأمم السابقة، من الأمم السابقة هذه جعلهم الله طلا عليهم عقوبة، بيعتقر منها. بيمروا منها ويقد عرفوا كيف الناس تجعلهم أيه مصيبة وبدن كانوا قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاجب الذين من قبلهم ما بيدراهم ما بدهم يكفوا العجل المظلم يعني و كانوا أشد منهم قوة هذارك رواه أي كان أقوى منهم أقوى من المكة أشد منهم قوة ويارك في الآية السابقة ما كان ما كان المكة معشر ما كانوا الأولين ومع ذلك ما نفعل حين عالدوا ورفضوا الإيمان بالرسل عاقبهم الله وأهلكم الله فقالوا إيش هم رأيين ما دل بدهم ما دل رأيو حتى يستفيدوا ويتعبروا أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاجبة الذين من قبلهم وكانوا أجد منه قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض ولما الله ما هو معجزه له قوة كيف ما بلا في السماوات ولا في الأرض فإذا منتوا إلا شيء حكير ما يمكن فالمفروض انكم ايش ترتدعوا قبل ايش قبل ان يجير ايش يحضر لكم الهلاك او يعني عاقبكم الله فما كان الله يعجزه في شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا عليم بكل شيء وبكل ما يستحق كل انسان وقدير ما يمكن احد ايش يرد ولو اخذ الله الناس بما كسب وما ترك على ظهرها من جاب لكن قلنا أيضا عليم وك والله عليم وما يعني وبيجعل للعذاب مثلا بيجعله وقت لبعض المره يقول هذا سواء العذاب ليش ما يجي ذحين ف بيحدد الوقت وبيبسر الوقت الله العالم بالوقت المناسب والوقت أنسب بيبقى وقت محدد ما همك لو قالوا يلا حج ولا ما بلا بيجي في الوقت الذي حدده الله ما هو ما قد بيعذب الكل انسان عذل الله قلنا هذا حليم ما بيعذب الإنسان على إذات عصب خلاص كلما لو بيعذب الناس بمجرد ما يقصوا ربي قال ما مجي عبا حاج ولو يأخذوا الله الناس بما كتبوا يعني أي شيء يفعله يروح يعذبهم على ما قد انتهوا قال ما ترك على طهرها من دابة يقولوا الدابة يعني الإنسان يعني بذب يعني بذب يعني ما مخلا ما مجي في الارض من يصير ما له عازب الله الناس على حسب معافيه ما بلنا الله يمهلهم بي إمهلهم من حلم الله نبيه إن إمهلهم تعلم إيش يعني يرجع ويتوب ولو قال مثلاً على ظهرها من ذنبه ولكن يأخيرهم إلى أجل المسمى لكن بيأخيرهم إلى أجل المسمى ورجعه ورجع العقوبة ما هي عقوبة ولا الموت ولا نعم ولكن يأخيرهم إلى أجل المسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباد في بصيره كما جاء اجل واحد فالله دو البخير بالعباد يجري ويشم عليه ويصور ويستحقوه يستحقوه وش وش باجلهم يعني بارجع ليش يبجي اجازي كل على حسب عمله هو بعباده كلهم اذا الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبه ولكن مع هناك أجل مسمى وكما جاء الاجل الأجل وفارق الإنسان هنا بجعل الله أخبر بعباده هو من هذه جاء على يعني من هذي يستحق الجزاء الحسن ومن الذي يستحق العقوبه فإن الله كان بعباده بصيراء أعرف بهم وعارف لكل واحد يعني بقى كل يحاسب كل على عمل إلى هنا